بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموذة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهابا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخبر فَيَتُم وَمَا اعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَسْقُفُكُمْ يَكُنْ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ 119. ودوا لو تكفرون 110. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم 111. يوم القيامة يفصل بينكم 112. والله بما تعملون بصير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 لَهِكَ فضلنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إذهِي مَ لأَبيه لا َوفَِّ لَك إِلاا قَو إذ رهِي مَ لأَبيهِ لا تَوفًِاَّ لَ وَماَا أَم للكُ لَ منِ اللهَّه مِ من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 يجعل بينكم وبين الذين عابيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحموهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن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 حوب ان اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعقم لكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِنَ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وَاَرْجُ لَهُم وَلاَ يَعْصُونَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ ۗ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يأس مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُرِ